موسيقى هاذ شنوغي فنانين هي ربعا يتسنن يحب الخاطر <سؤال> عفورة دنينا يجي لهان ايه نهني غد يحيان وثغاسي انت وزين لعمر يندم اسبوغني يجو وراني المحل دي الغربة يشرح وليس عم سليمانة عزيزة مصغير مدن دي طجمع دي بروي نوريس بساك ويوي ذاكي الطصان عكلنا لي في قرف المحني دي بلان دي كليس بساك ويوي ذاكي الطصان عكلنا لي في قرف المحني دي بلان دي كليس هل شنوقي في النهام هي عايز نذنك حب الخاتر مخطورة لناي جل Zdravljenje, da se vrloči, da se vrloči, da se vrloči, da se تغني في بني دولان تسود دارس مرعان لحسنا وي مذن تسوث الله الله يسد نشرك دهوت يسفرس ما زالت ساق الله الله يسد نشرك دهوت قد شلوغي فنانان في ربعا يتسلم يحف الخاطر بحضورة دينا يقذن قد يحجي ابو الغاش توصيل عام انظر انظر غير ويضرب بي اذا انسى يحمل الثدين جرجر العين jik gib it to take it to do away with one oh haydayni shi farah sert makes litwa milamozin dexivin oh haydayni shi farah sert makes litwa milamozin dexivin etchchnou rifneni ya rab ayiz znneni nihub ينبو دغاسم تغسين العمر <متصفيق> هنذور غارف ينين يرنو نعدي تيزي غرف الدفجي تير نروح ينو الفتحاشي يضلي يرنو نيبن دميتري وما سغيس فضل جروح مع ظرف اللاسان يرنو ثمي ستللي لا غنير نوثمي ستر اللي يتساوي دستمر الرح هاتش نغي فنانين هي ربعا يسن لذن يفني حنو بالخاطر معظورة يجي لهان لذن يفني غد يحيان و الغاسم تبصير